وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظنتم أي يخرجوا؟ ما ظنتم أي يخرجوا؟ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يُخْرِبُونَ وَيُتْهَمُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ولو لا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولو لا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآفرة عذاب النار ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاق الله ورسوله شاقوا الله ورسوله ومن يشرق الله فان الله شديد العقاب ومن يشرق الله فان الله شديد العقاب فَقَطَعْتُمْ مِلْيَنَةً أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا مَا قَطَعْتُمْ مِلْيَنَةً أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ فبإذن الله واليُخز الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلّط رسوله على من يشاء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 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى ولذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَلذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُوَلَةً بَيْنَ الْأَقْرَنِيَاءِ مِنْكُمْ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضل من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وينصرون الله ورسوله, وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُقَشُّحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُقَشُّحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ والذين جاءوا من بعدهم يقولون.والذين جاءوا من بعدهم يقولون.يقولون رب نغفر لنا ولإخواننا.يقولون رب نغفر لنا ولإخواننا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا قل للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولانطيع فيكم أحدا أبدا ولانطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. ولئن قتلو لا ينصرونهم. ولئن قُتِلوا لا ينصُرُنَّهم ولئن نصَرُوهُم لا يُؤلُنَ الأدبار ولئن نصَرُوهُم لا يُؤلُنَ الأدبار ثم لا يُنصَرُونَ ثم لا ينصرون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 ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرم محصنة. إلا في, وراء جدر إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد, بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا ذاقوا وبال أمرهم ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفّر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفّر فلما كفر قال إني بريء من فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِن كَفَرِهِ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. فكان عاقبتهما أنهما وذلك جزاء الظالمين. وَذٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون اولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزين. أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس علهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك القديس السلام المؤمن المهيمن العزيز. الملك القدس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشريكون سبحان الله عما يشريكون هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور. المصور له الأسماء الحسنى المصور له الأسماء الحسنا. يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم.